ما على الطرف السكيب إن, إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهي صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ونمحو ظلمة الوجه الكئيب صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب ننشر النور ولمح ظلمة الوجه الكئيب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخر في الدنيا الكذوب وتآخينا بظل العرش بالقلب المنيب حبنا في الله لا في زخر في الدنيا الكذوب يا زمانا كان فيه الوصل كالغصن الرطيب وتفرقنا فآه وبدت شمس الغروب يا زمانا كان فيه الوصل كالغصن الرطيب وتفرقنا فآه وبدت شمس الغروب طيفه ما زال في عيني يبدو ويغيب فلعل الله يقضي بذقانا عن قريب طيفه ما زال في عيني يبدو ويغيب فلعل الله يقضي بي لقانا عن قريب ما على الطرف السكيف من جرى ذكر الحبيب, الحبيب وتوالت ذكريات, ذكريات توقد النار اللهيب